Cuma günü okunacak dualar. Evrad, Hamd Ayetleri Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Arrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyâke ne'budu ve iyâke nesta'in. İhtinâs sırâta'l-mustakîm. Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim. Gayril maghûbi aleyhim. Ve la'l-zallîn. Bismillahirrahmanirrahim. Ve idgâle rabbuke lil melâiketi inni ca'inun ja fil ardı halifeh. قالوا أتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات بالنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فقوطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديا لولا أن هدان الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعين وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ينفق منه سراً وجهراً هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إلا لبثتم إلا قليلا.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 فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح بأطراف النهار لعلك ترضى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا ولقد آتينا دابود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، آه الله خير أما يشركون، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ من نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ يعلمون، لَا يَعْلَمُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وحين تظهرون. ولئن سألتهم مَنْ خلق السماوات والأرض لا يقولون الله الْحَمْدُ الحمد لله بل لَا لا يعلمون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذُكِّرُوا بِهَا بها سُجَّدًا جذا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا لا يستكبرون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا بها خرّس جذا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون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 تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم